أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا آؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجلمين قل إن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتدع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسقُطُ مِنْ 119. لا ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين